إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي هَذِهِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكربين أولي النعمة ومهلهم قليلا ان لدينا انكا لو وجيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كسيما مهيلا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 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مَنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَحْدَهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ تَخَذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا